واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وتصر في الرياح آيات القوم يعقلون إلّك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حدث بعد الله وآيات فانك الأثيم يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشنه بعذاب أليم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا إِتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِيهُمْ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 هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجِمٍ أَلِيم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْنِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل الذين آمنوا يغفرون الذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون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 للكتاب والحكم والنبوة ورثقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم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 إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعض ضهم أولياء بعضه وله ولي المتدين هذا بصائر الناس وهداه ورحمة القوم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 وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجنزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ مَن وانتقذ إلهه هواه هو وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُبِعَ آبَاءَنَا ۖ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 ملك السماوات والأوض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة ما تدعى إلى كتابها اليوم تجنسون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كن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 وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُذِنُّ إِلَّا وَنَا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتُ مَا عَمِلُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَى كُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَوْقُوْمٌ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَجُرُؤًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين